Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu bi Allahi min al-Shaytan ar-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim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 ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيق وهي تفور تكاد تميز من الغيض تكاد تميز من الغيض كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا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 فاعترفوا بذنبهم فسحق لاصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير وأسرقوا لكم أو جهروا به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 فَمَشُوفِ مَلَائِكِ بِهَا وَكُلُّ مِنْ الرِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنُتُمْ مَنْ فِي السَّمَايِ أَيْ يَخْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضُ؟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 فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إلى الْطَّيْرَ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ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 مَن يَمْشِ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي دَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أنا نذير مبين، فلما رأوهز الفتن سيئ التجوه الذين كفروا، سيئ التجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.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 قل أرأيتم إن أصبح ما أقوم غورا فمَيْ يَأْتِكُمْ فمَيْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ